إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعي ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهولي الأمر منكم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 يريدون أن يتحاكموا إلى الضاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى أن أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم أولئك الذين يعلم يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أغسلنا من رسول إلا اللَّهِ من الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله أكثر جيب بسم الله الرحيم وقبل العبان آيات ذا كونتا يحسي دي ديادات وقمدها سورة النساء قال سبحانه الله توجي لي إن الله إلهي يأمركم فهذا الأمر إياه أن تؤدوا إنا جذتان الأمانات أماناتك إلى أهلها ضدك إذن كوا أماناتك إسفرها وإذا حكمتم مركضك الحكمين بين الناس ضدك أن تحكموا إلا إذن أمر بالعدل في احد الهانه هو عندنا قول الله يا حنم ان الله الهي نعم ما يعذكم نعم الشيء شيء بان نعمله شيء قاسه يعذكم بيهو يدنكو عديو نعم ما يعذكم نعم الشيء ما يعذكم الهي سبحانه وتعالى وحا يدنكو عديو اياه وحا يدنكو عديو وحا وحا خير كو يدنكو جيرو الذين كن لي أخرين مجنونين شجع يحب سبحانه وتعالى. إذا كان دجا يف، وإذا كره يف، وحشر وكل جرة إن الله إله سبحانه وتعالى السميع، مقل بلان بصيرا عرق بلان. إله الروح كست سوت كيس مخلوق كست ومقليه. مخلوق كستنا إله وعرق يا سبحانه وتعالى. سله ويهي يمشي وكل سويه هي. هي وحى والسميع يوب. عادنا وحي، إيش شجع نفترضين way soo degtay bay leeyii sabab ma ka marke rasuulullaahi (saw) qala ayay iska hayeen jirtey oo iska lahayd jacayl qora heeda waa laga qadayte wuxuu gaad biidan aaliye si xugo qadaba ku hore ninkaas لكن هو عام أنك على قصود التصامح هذه ورب سبحانه وتعالى وحوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الأمانات كذتان أو كسان أو جانتك الجلسان وإله ذن فرع يلهي رادتك إنك أمان يستود هذه ودع الوجود في سبيل هذه حظا وآمني هذه سر وآمني هذه مال وآمني إله سبحانه وتعالى هو مشتي صحته إن وحده وأمانه إله واحد القفرى wa quwwa amaanaystay waxa uu qaarebay wa amaanar rabbi subhanahu wa ta'ala qurust oo saahab inuu shaqay sayamaawadka iyo booraha iyo dhulka iyo ay biddeen oo innagu aan qaadnay markati ilaahay yiskee makhluuqah bay aadan kala ilaahay wuxuu faray inaad gudataan oo wala'a'i wa ma amwaa sha'idatu kum ku aaminin inaa sadaahey ugu gudataan hadal hadii lugu amana wax lugu saraysto wa inaan sirta faafinin oo waa amaanahayaduna waka wa ila hakamtum baynaa alnaasi وحيذن كدف اينا اوه يرانين هذا الله سبحانه وتعالى سيده الكوه بهاية صحة هي حقها ابسده ادوش اكرا فكنت ساسو الاله ذنفر ايه ان الله الاله ينعيم ما يعيدكم نعم الشيء وشيء حاوق النعم بذل ما يعيدكم به وحاو ذنكو عليه وان الله كان سميعا بصيره يا ايها الذين امنوا الاله يا رسولك يا كتابك تذكروا ايه اطيعوا الله واطعوا الرسول الاله اطيعوا امر في قاد وانه يجيسا كهرة رسولك ادعى صلى الله عليه وسلم وهو أيضا فرعي قاعدة وهو أيضا كرري كاره وول الأمر منكم دتك وللأمر به إلينك إذا كمن ادعى علماء هو بينه وعلماؤه من ملادنا دروا أميرك مسلم كه إلائي كتاب دتك كوكبكم يانا إسمانا وصادق لي لكن واحد كوك أهل عبد الله نعباط دتك إلائي دينك براية إحقا فوشة رية معروفة كفرية ممكن كرري قوانا وعينا ادعى ويو رب سبحانه وتعالى ee oo kan laga ambeeyay ilaahay ku wad xalay oo markii madigay u taago degaya boostoolii farisana yeyay markaa dalkaasi waa inaad taacada oo khayr khayrka ay boo shagaayaan iyo sharka ay ninka muslimka ah ilaahay ku xukumaa ee wal amriga ay sagara waa inaad taacada weeyo wixii aan muhaasabaad ka yeesh fa intana jاعت او دودان فيشين ادس فوقاتان شيء فهدوه شيء عليه إلا الله كتاب الإله عليه والرسول ملك والنولاد يساق ترسله كينه ملكا واللنتين رسوله صلى الله عليه وسلم سأله إلينا إياه إن كنتم هاداتين صاهي هذا صحيح كم ورنتان كتاب كي يصنل كي ربحه إياه إياه إياه إذا كالساره إياه إياه أول نقدول أيها الله سبحانه وتعالى إن كنتم هاداتين تؤمنون بالله ولي وملاه إلهية الدات رميسنتين وقياهة رميسنتين ملكة الحسكو قلتاني الله سبحانه وتعالى وكتاب يسون الله عز وجل وروحه وروحه إله يقيام الله رواه سما الله ذلك كاس أو هي أستق وتنهي إله كتاب كيس يسون الله رسول وعريسان أو كوكب ذلك كاس خير خير بلن وأحسن وناك بلن كأويا حاجة عقرضة ضمبو عقرضة ضمبي آخر ساس ونأكسن الذين كانوا في صلاة دود فقل ما نسأى وروحنا جسدهن أني واللّيجي أحذىه عدله يقول ما هو قومه إلى كتابك إلى إهدك وقول الحق يا صناع رسول الله وقول الحق إلى إهدك تقعن ماره ول سائر بسم وتعالى آياتك كل رسولك حديثك كل شيء إذا مر كربه لو حدا عيسى إن دتك أيضا إسنعين إن إلهي سماه وتعالى كتابك سلوجا سندو أجل له إله اللود والخير بلنظهر كذبة حيا إبراك بل واحسن تأويرا حقا عاقراء الضمبي آخرانا يما يالك يما يشعر الله صعرانا سا ساوناك سنودي إلهي أمر كيس الروح ضوقة إلهي آخرية دونك لبضوا بطوابوا وكسين اياهو ألم ترى مياه العبيد النبي الله الحمد إلا الذين كوي يزعمون الشيقاني أنهم يقوا آمنوا هنا فيمايين بما كتابك في منذيرا للسودج إليك أديك حقا إذا وما كتابك منذيرا للسودج من قبل كهرته يريدون سابق سموك إن الدنيا أن يتحكموا إن أحبن تجاه إلى طاعوث شيطان إيو إله غيب سبحانه وتعالى كتاب كثيف غيب كمن وحقه قومه إنا آدم إنا خوان سومنج اليوم والشجرة إيو إنا إيمان ليه إنه يكروهسين أدى كتابه وقد أمر وقد حال أمر الله أن يكفروا به إن طاعوث وحق فريان ووجه إلى كتاب كثيف صناع وحقه قومه نورا فرح الطاعوث الداود azal kitana wa و wa shaytan baroho waxa farayo bil jidti wa taqut wa inaga soo maray cumar inuu jibtii wa saxirka taqutna wa shaytan diru ilahi على iyo sunnada ويريد iyo sharcada أن ku qoonaynin oo hadana sa faalib toha wa taqut wi wiyirido shaytan wuxuu doonayaa an yu dhillahum diru baade dadkan ilahi أي آدفق يمال آال الحق ووقف او والضيع الجة الوقف او نارته وود انت ان هللك جي و شدا عليه صهاانه وتعا لا يضنا سمي فصلنت لمانتو شج صاب إلى هيض للمنناة قائي م يهودية بعض حس قبل صيب مركسو يهودج وفريلي صلك ووجها كسبدييا عن محدتر الم إع ع ك الصار منافة طببا مي ت ان قعدنا أشر وجاله يهود هاول او مسلت oo ma qabana marka kacabka ay soo tagen marka asaa ee loo xukumay yahuudiga haddana mar labaad uu diireeyo wuxuu yiri in aan bay sukaan oo uu samayow ka keeba dii rasuul ka sheeganaya marka asaa uu yiri isaga wax yar waan xukumayaan ku وإلهي كتاب كتابك إيا صنّد رسولك الروحي أن الحكم قدر عليك النقن إلهي جاء سبحانه وتعالى وحا وقتها وكتابك الضغاء إلهي جاء وحا كور ري وحا كثيرا إلهي سبحانه وتعالى حلق مقر صنعه الدنيا دان عرضا إيا وحا كثيرا وحا كؤثر الصغير صلى الله إيا قوة هرائم سبحانه وتعالى هذا الكيس وإلهي حكم كيسي وإلهي الشرق كي روح انت كاتب بني هلن مسكح روحي عاقل يبودي شيطان هلك كااده إلهي سبحانه وتعالى هو ييمان حتى حتى اشيغانيو وها إيمانك خكم جيران روح عبد الى كتاب كيف ددخل ددك لوقو كوم ديلا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديلا صلاه حدتو كانيو هدو صوم بلن هدو حدو حج بلن يحيو حدو صله قبري وحو سبحانه وتعالى هو اشهي ويو ايمانكيس addi u imaan lay kitaabka ilahay wuxuu qoray subhana wa ta'ala sunnaa rasuulku ralaquna qoon ee warruun iiman lahayn ama munaafaqato ciyaadada haddii samaynaan waxa uu taraynu alam taramiyadana ugu in ilaalidina kuwa yiz'aanu sheeganaya anan iyagu aamanno in ay bameeyaan bimaa kitaabkii wixii jira ilayka adiga lugu soo daywaan uun aadiga luusada ay ku ay ku reebaanumeysay markaasa iyawa saas ragana ay yiri doona كتاب doonayaan hanay tahakamu bila taagud ilahi kitaabti iyo sunnada waxaan ahayn inay u xugun tagaan oo marka istaafsadaan ilahi meeshu yiri kitaabti iyo sunnada u noqda saasaha khayr badan يريدون أن يتحاكموا للضعوت وقد أمروا وقد حال أمروا لفريدكم ممن روح إسلامها إسلام, إله إسلام الفريء إلهي روح الرمسيس رسول وقد أمر حال فريء أن يكفروا به إن يضعوت فكوك فريان إلهي وحى كسوق كي أو واحد قينونها يوحى إلهي كسوق كي وتعالى فريء مركي سو إلهي سافرياء دنا ضعوت كأيام شيطان كاذب إلهي غيب كتاب كذا غيب وحكمه حكمه يوم مسك على أي أذيان وإسكسفكون أيام ويحبون وقد أمروا أن يبرو به ويرد الشيطان ووحوه الدنيا أن يضلهم بلان بعيد دعونا هلا يروحوا إلى كتاب كيس كرة علم قومه هيحكم كيس يا رسولك الصنيف صلى الله عليه وسلم شيطان كوحوه جي وذأذي هذا آل فور حقك الله ملك الغضه هو لا يريك ورمايا مناسبين way daday allah maxay lugu dhawta caar uu kaalay ila ma in dalalahu kitaab bilay stuudigi uu kaalay wa ila rasuul rasuulka iyasuna uu kaalay raayta wad arki al-munafiqeen al-munafiqeen kee bar yasuuduna iyagu jeetsanay aan ka xaq oo هو حتى وحدي وإن ضدنتي كم عرضك عرضك الله أكبر تي هو خطر إسرائيلي جر على وبي ويا قان إلى سبحانه وتعالى كتاب كثياء الصناد رسول الله ورسوله عالم جر تي ويه ألف متك ناوي جر على موضة تكمة الله سبحانه وتعالى الروح ساس عدو قراني هو سجاهي لهين ده حلف كسي وهل كينا يويه دو إسلامها إنه كفر يوي ilaahi iyo ربي rabbi iyo sanara sauta roosh هنا sheega in ay قيل gar calaw way ila qeela allah markii lagu dhaw taaraw kaalay ila ma inda allah kitaabku soo dhiyey xaqiisa inoo kaan aan ku baqannay aan iska qoqonay aan raacannay aan ku caalfa le markii saala dhaw way ila noolaa wa ان ادنى ونسكفة كنة ونقح على الفلة ونبرنة ونقح بقنة فأيت المناسقين والأركب عليه سبحانه وتعالى يسدون يقول جيسانا يقع عنك حقا وضل هذه هي السنة هذه هي الكتابك أبكان طيق فأي كجيسانا سدود الجيساش الهي وحوية فكيف حال قوله سيانا قني ذلك النوع عاصم إذا أصابات المركي كل عضي أصير مصيبة البلايو الهي حق يسمي لك وكان بما قدم الأيدي واحد قاموه لفور مرصد سفتي ثم جاءوك اي كوي ماذ النبي محمد يحيي ثونا يوا بالله لله قد دارن ان اردنا مرك ان ددك غكره او تغينه ان ككره بخينه او روحونتين ما نن اوجه الا احسانا ان قيب صنو احسان سوماينه هو قال ان احسان سوماينه هو اسوانا سوماينه واخ كلامنا اوجهن وتوفيقا ان ان ددك اسو دوينا اينكرفا غانينو قلب غول كرتينو ددتي سو عينو shaahun ban jeenisa seta الله aleh subhanahu wa ta'ala wa shaytan oo isoo qareeyo ararku qulay ayay ku dhawaaqayaan xididdaar ama beena hawl fa kayfa saabu xaal qodno qonaya ila hada asabathum musibaton bima qaddama alaydi markay ku dhacdo musibad sababti ay gacmoodooda hormartay iyo waxa ay u sameeyeen ilaa musiba ruuxa kuma dacdo fadlan magwado ilaa uu isagu sameeyo insha Allah waxaan قد يكون الشيء يقول إلهي في الطوات كانتو إلهي عرضتو إلهي وانقوط طوات كانوا يوحى يقول دعينه واللهي هو سما يستوي مجد في الروحة هو يراكوه إلا هو سما يستوي مركب مصيبات مركب قد عرضينها قدمت أي بيهن وحي تعملوا برناسة أي كوي مادن يحرثون بالله يو إلهي قد عرضا يوضحا يقين أدنى أدنى ألا دنا مركب ضدك آدمي وهلك آدمي وما ننجيه إحسان إنا أسوسا ما إنوه وناكسا ما إنوه قائبتا أن قائبتا كالأوه وناكسا ما إنوه إيو إنا ضدت قلبه إسوسا وجيد نوه إسوا فجنه تاهم بمجدنون التلفقانين قرائفة قوة السيد عاصية سفات كاله الذين كويوا يعلموا الله إلهي وعبيهي ما في قلوبه وحا قلبه كذجر ومنافق نوهو ضدتك النوع عاصية سبحانه وتعالى الديني sunna de rasul ka diiday markii la dhowr muxaas taa u yiraahdeen soo islaam ma sheeganaysan salaad ma tukaney soo masoomay soo saama yiraahd maxa kitaabkii ilaahi ku qudrayo aad u rabtaa ee dimuqraadiyo waka xeerar iyo ee qeyrun iyo wehnu asa ilaahi subhana wa taala kitaabkiisa halka yaale حاضردت مسكحة الوحي كيمن هل كأوئي الاسماركا لله الله سبحانه وتعالى ايه هو انه عاصة صدعتها هي واكوه الاهي اوبيها القلبة وهو كجروا اهو منافق النمو أولئك الذين يعلموا الله هو واكوه الاهي ما في قلوبهم وحا قلبك بجروا فاعرض عنهم كثيرت واعدهم واعد دي الاله المدين روح الدمار السلام الشرقان يوحل دون انه واحده قرصانا rasuulka aan salaamay rasuulka munafiqin takii weyna aya intaas oo jeedno soo jeeday ilaa in dib mee lagu sheekaysan maayeen xanaas xawri sallallahi dad badan ayaa tan kooda ilaahay u booraynayaa sabta dadkooda u arabay ayu rasuulku إلهي لا أصفره وفاعد عنه يوقع أره ومنافضينا أصفره إلهي وحيو يهدكو للكفج يسوي حدب ووقعنا يكذب وحكسه ما يسوي وعظه وعده جوجيه وحاصه يا معشر الم من آمن باللساني ورسوله لي جلنته خطبه أخر يوم يدخل الإيمان في قلبي لذلك قلبي بغسن إيمان كفجي لأنه حرفك إليه إلهي كرم إليه سائية سائية سائية لنا وسيو سبحانه وتعالى إلهي بقى خيرك قلنا يا وحلقنا يا وحلقنا ما كميرا عيصان وغلهم قيبت عن صورنا وقلين المرافق ولي ودنا إلهي بقاك عفيني سبحانه وتعالى فاعرض عنهم وعدهم وعدي وقل لهم وحاتكتر على في أنفسهم نفطة أمورها وحاتكتر على قولا ضليقا هذا الميل تقري يا معشرة من أمن وزقنا يروح روح البرد يا يساء يساء يساء محلو صمينا محلو صمينا يا إلهي سبحانه وتعالى وحدي اوه هدي لي اوه حصل حالين وهي من حتى أصلا حتى هدي ايه سعامة الان ويسكرنا يوم وحدي كنت سبحانه وتعالى كثيرا قلعوا يصولون مغضان مركب خلاطه وقلعوا وقلعوا محاطرة هذا في انفسهم في شان انفسهم نفسه شؤون تهي وحا يكون لحجلان وحا تكثر هذا قولا بريقا هذا الهدى وحبا أنك يبنينو هذا لكي قلنا بقى الله سبحانه وتعالى بليطهم مالوا الرجاري لكن وحكا لها ابو جيسان وما أرسلنا ماء نادرين من رسولا رسول إلا ليطاع بيدن الله إلهي إذن كيش الوعط يا عموية إلهي إذن كي روح أطاعي والروح إلهي قدريك والروح الله سبحانه وتعالى هو لوح المهرون فوق ليه رسول كأطاع يوم رسول كساسا نصدرها عبا قصر كماري بقى سبحانه وتعالى ولو أنهم يوم ومنافق إذ وقتك الظلموك أنفس النصر عند الميان عتك لو خيال مهيان وإله عاصيان وخيالها النوع عاصي سميان جاءوك عضاي قائمان لهايان فاستغفروا الله إلهي أي ويجسل لهايان دم الدار واستغفر الله مر رسول رسولك كن إلهي دم الدار قوة دين لها لوجدوا الله إلهي بيهيري هايان كوابا هلو يهلمي الطواب الأقبل بضان رحيما ومحليس بضان ما يطوابتك يا نبو سبحانه وتعالى لكن qidilay roobasan u كان ma taw waxaan yahay munaafiqnaas ku dhimanayow ilaahay inaga badbaadi subhaanahu wa ta'aala oo jafhan oo ilaahay subhaanahu wa ta'aala roohu garsto ee u dooray qaddaro qalbigay faga dhacdo oo isaga waa walba qabaynayo islaamkiin daayraan oo caanfaleeyin ayso qalbiga ka dejin oo islaamka dacwigiisa iyo xeefada iyo baraa'a iyo shar la sugeyay gaal hoosta kala وما ارسلنا ما عندنا من رسول الى المداعه بالله اله اذا كي يقدر كي ان لو ادهان وواحد كلمه انه ادين الرسول قصر الثمر ورسول بالله سبحانه وتعالى قوي تحت جوي او باال والبل جوي لو او منافقين هو حق هو سميرني وي انت ولو انهم منافقين اذ ظلموا وانفصوا وقت جاء ومنافقين وعايقوا حدي جاو كأي كوي الله ينف الله إلهي أيديشنا لهاي إنو أود أودن بالدار إلهي وصلنا وصلت فر الله مر رسول لوجد لو الله تواب فلا وربك فلا وربك رب جل وعلا عزيز لا يؤمنون مؤمنين من نقوله يان الرس ممن حتى يحكموك إلا أيكوس أبن طعان في ماش الده بينه ويهي يقعد حجره ويهي يجرم ويان سجده ولامه سد حجران سأطلق له ويهي سأخدمة هو يكل الجرم إلا أليق كوكا أو كوكا ربهان إلهي وحيد نتوس كل أرطيب تروح عن سير مؤمن ما هو علي سمعنا وتعالى وحي كده جل وعلا أو كخل دما وعلا أو جل وعلا عن بس العلم إلهي صلى الله عليه وسلم عن لا ولا بس العلم مؤمن ما هو ثم لا يذكر هذا اعتماده شرعات إلهك اعتماده يدك يقينني محرر رواية الحكمة على ويا حتى عدي قرطه عدي اللقاح حكومه هدي وحي اللقاح حكومه وعدي أهل السن قررتوا منذب البلماصيين وحي الله حكومي كيف مركب الله حكومي ثم لا يجدوا عليه أين انهلين في أنفسهم نفصلة بحياتها حرجا وحي نير وإن الظالم قد تويته إلهي الكتابكي سائبه محقومي سوى رسول كالسنوي سائبه محقومي ثالبا قواهي إلهي حكمك حاجه ثم لا يجدوا أين في أنفسهم حرجا وحي نيري مما قضيته ويهاد فقن ويسلموا ايهبقان سمان وهي عد كحفت يشلع العبقان تصلي من هبقان روح المؤمن نقنا يملئ الى السامن قضبه عليه سبحانه وتعالى فلا هو ربك لا لا هدت فإذا كجرته وإسكسر لهذه الى التينجر فيه الهدما فلا ربهم هاي مجرت فلا هو ربك هو فإذا ربي ربك يا ربك اسكحرانه الله ما انته وحاوي ماء هم من دلعاء الفرج فلا ورث فورثك ربي ربان خد أرثه لا يؤمنون المؤمنين معهم واروح إيمان لبجروا حتى يحكموك إلا عفوس ونتجانه وهي في ما شجر بينه وتحسق لفان تحض إلا عديق قوكان ورسولك أن له شيء سمر كلنطينا لس النادي كتابك لا ينوي إلا مركي ثم لا يجدوا وين في أنفسهم حرج واحد عنيله هوا واحد إلهي كتاب كي يصاب محكم انت سنالي رسول إلهي يوصمعنا واطعنا وان مقلك وان ييل ساحسا روح على غرض فما لا يجدوك او مفتن حرجا مما قضيت وحي على حكم طيب اينا كيرين وحي رايس سيئ وحيينيه وحي رايس كل نقاط ويصليم وحقان سمان تسليم حكم كوحقان سمان إلهي كتاب كي سيئ رسولك السنالي روحي انتاية المؤمن محبو عليه سبحانه وتعالى ولو انه وكتبنا حضان قريرا إلهي وحي ن wa saalo iyo markii loo fiye umade hore iyo deemi hore iyo tawlaadi injiiri deemi hore waraa anna annu katabna hadaan waajibin lahayn calaahim dusho an iqtoru hada diyar adan saaku wajiyo naftina dila an iqtoru anqasatu naftina dila aw xalojumid diyar erra tayoo arkanyo dhab yahay oo ay adeecina qaateen khayra walohu min lo qallaha wa ashada saasa oo aad kan leey tahbiitan iimaanka iyo sunnanta shuu wa qowada qoysleedahay waxan laba iimanka dad qaadato oo naftan iyo shaydaanka waxa ina salaab ku qona qana ilaahayba ku fogaa ilaahay wuxuu baa ku fudihiin laakiin hadaad kale wax ma sameyn karo ma awoodi karaa ma yeeli karaa sharaacada lagu ma qaadan karo waa adag tahay dadka jacmaha ay ka jiraysaa oo lugba la jirayaa saaliyeen dad baa وقال بلال إيمانك له كأب كنا كسر ولو أن انه كتبنا عليهم أن يقتلو مركب دم دابان هدانا ديل ينسى هيب بن سعيد أن سورة بقرة كم رين التواب المحير فاتوبوا إلى باريكم فقتروا أنفسهم هذا روح دم بالقارة ديل ينكتب ديل سواء على من غضن روح دم بالون روح واحد دم بالصنيع دم جري يايا أنت كسر دلال يسوع صادس أنت على <تصفيق> صنع الغرورين يسدوا لها غريرن كان كهيك كم تذكر توال الأعاب بالي ماك ضفنس ميربديدي إلى هيديمش سفانة وصار بفوائد كذا فسو ما كنا كحمرلا مرة مر كلها توات كان كهيك كده كه حض الله هي نييو حض الله هي نييو هنا إسكده يسوي حنا كفى وما نفدين لمدين قريجي كبح لمدين وعلى صدام كل الذكاء كل رجال لمدين إلهي سبحانه وتعالى دين جساسي نوقف اليوس مركدين نسافر فودي كأذكار إستاد وروحنا له خير الدنيا وروح منازفة قوي وروح ملدرن لغية اليوس وشئ دان وقانت كله ولو أننا كتبنا عليهم هذا الذكاء كل جنينه وامدنا دين تانن فرد كذبين وشي أنا اقتلوه عن فسق مركد دم بودان فا اخرجوا من ديارك و مركز دنبوذان يقولوني ان كبح و طوكانك و حاولوا يقولوني ان ادورين تسوث يقولوني ايه و انا بعيد تلس يسوي هدك ما فعلوا إلا قليلهم بقليل الهي و ايهو سبحانه وتعالى قالوا يقولوني تضير بصائيين الهو هو نفط الدين و قولوني كبح الهو إلا قليل منه ولو أنهم بيهو فعلوها ضيط طويلها لما يوحدون فيه و حا الله يا إلهي حق سوقي مني رسوله سبلاه حق سوقي مني لا كان القرآن لا صلوات الخير لهم وعشرة صاف صواد كانت تبين حق إيمانك السجن في سب إيمان كلبه حوجوا إلى هوا إيمانك لمركز الإله أعطاه الإله آيات كيف يقدر كيف الرأي كل نقطة قدوه بيان سنته إله إيمان كذي من بعضين يجوا إيمان كذي بعد كان يو كقرم يقال بلاه وإلا وقت العذاب ساتميان وحلو شرعي لا تناهم وسنت لهم من لدينا أكثر نظر أجلاً عليماً أجل ويباً أكثر نظر كسرين لهم ولهدينهم وأن تصل لهم سراداً مستقيماً وضد التوصل وضدت وصم أن تصل لهم ومن روح يطال الله والرسول الرهي قاتا واميرتي سألنا وهيدنا كهرة فأولئك كوى مع الذين كوى لجريانا معوضا وطنايا آخر أنعم الله إلهي نعمي عليهم دشور ومن نبيين النبي الله وصديقين ذلك الرنطة بلنا أو بكر وكالوكميلي وشهداء كوى إلهي دينتي سيئة لدي لدرتي وصالحين كوى عقيدة لدي عمل قد في عيه وحسنة وحبونا بسنادي أولئك كوى رفيقا إن لم يقدر سوي والله قوة أبو ناسك والله لا صاحبه نبي الله نحاس أركي والله صاحبه هو الدرس المقدان وماله والبهو بكر عمر عثمان عاري شهده والأهياني لذلك النوع عاسها السحابة تابعينتي هبني هبني حسن بيسي سعيد المصير لذلك الله صاحبه درس المقدان ماله والبهو التكيير قوة سافي عم بأني سبحانه وتعالى محال اللي قهي الله ومن يدعي الله والرسوله بقى اللي قهي الأول إله الم إلهي بحفة رئيس سبحانه وتعالى سأنوها البلانقات كإلهي ورسولك أنه أعلى ما صلى الله عليه وسلم أو بكر يو رمر يواجع الله الرهي مهمك وده مجعليه واركوه وذلك خير كبالناه والصحابة يربالناه لأنوه أعلى ما نوه عشر ومشرين وتابعين يكدن بيسه أنوه أعلى أنوه جعل إيمانك وإيمانك سجعليه ونجعليه وميض الله والرسول فأولائك قوة إلهي رسولك أضاعي مع الذين كو يمعوا انعم الله الهي انعم يا علينا بالتو الهي, إلهي. ايمان يا خيرك يا تقوى يا الدرجه الصرع او النعمه قوات سميه النبيين النبي ده هو ابو سديق او ابو بكر الصديق يقول مثلها هو علمه سوى وشاهده عثمان شهيد بن النضير عمر شهيد بن النضير رضي الله عنهم تبول شهيد بن تشهاده النقطيب والصالحين دقي بناي وانا اغتني اهل الخير وحسنوا وحوانا صرايك قوات وانا رفيقا الى لا صاحبه لا درسوا ذلك الفضل ذلك كاس أو انبيض اله يقوى انكدن بيوه لا رفيقه ولا لا صاحبه فضل الله ذلك كاس الفضل وعلى من الله اله اجي سكعه ووعن لهلك لنكي اله وضدك اسكسي ايو اسكوة استفضرين وفضل اله سبحانه في فضل وفضل راجع مصيب ونجاسي هالكاو وكفادي الله عليما اله باس سبحانه وتعالى ضدك كوفا فيه إنه علم اله الى الجارين انو النبي الانحان يدري سلام اخدام صديقين في شهاده يا صالحين في هل كان روح قال الله علم لوونه سين ياوي او صاحب ياي كلا دغاي لكن ياي دا كلا يقانو اورو هولبا يقانن halku u joogow mee wax u mudayn الفضل من الله انبياد صديقين في شهاده صالحين هو ان لا رفيقه والفضل من الله وفضل فضله لا يجي سكهات و ادوسن فضل الهين ما نجار كان عيد جاري كasta mar hadtan وَكَفَى بالله عليا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امنوا ان الله يمر قد يمر يقود حذركم دكتونين النقاد قالوا يا منافقين قد دكتون هذا ليس سبحانه وتعالى شر و مكر و قد دكتون هذا ماكر بدن او ويقام بكثير ووحى سيئو ومكانيات وحي وحي وحي وقال كان مقرن بتزيول منه الجبال الهي بقى إذا كاكاثن الهي الكحر مالا بربي الله سبحانه وكذب قابلي أدلة وقتح الدرق ويستده الى علي شركوين خذوا قاسة ذاتكم ومنه انتو حذرة كم, كم ديكتوني جيني فانفرو بحر مثلا ديهاك وصعه تانطباط كواحد أو انفروا بحجميعا إذنكوا عيداً آذية البعن وكمياء ربضوا وإذن بنام آذية آذية نؤتها الدارة حارة جاهدة تلك الجديدة حارة كالصبع وإن المقرقة قال يا منافط لنت آذية آذية سكيلة رسول فانفروا الصلاة إذنكوا جامعة جامعة أو حيير يرا أو انفروا جامعة إذنكوا ضمان تنسل الصلاة وعيداً وإذن منكم ومؤمنين تارقاضي وحايداً كامضها رمان كواهيداً كامضها لا يبطي أن إذن خيبه وإذن ضاهنه جهدك إذن كرهي إذن أصلينه فإن أصابتكم مصيبتاً هدي لإذن كابه وجبتانه بابا بدان دعوه وكار لباقه إذن كدعه قاره سودها إياه كاب بكك ريبه إياه يساون الدب مراه وحري قد نعم الله عليه إلهي وإن عمريه وإذا مدحره سيهبه اليهبه اليهبه يأول انتين بانونا الله قال قلنا من الله عليه إذا لم أقم معهم مركعنا كواب بحير رعين إلهي بأي النعمين نحايروا السورة من الله فإن أصحابكم إذا لم أقم معهم شهيد ولا إن أصحابكم أضيعد حشانه إلهي إذن سيه فضلوا الله هذا الغنيين حشان هذا قال دكاء التاتاء هذا قال أن قولك بنكسر حشان لا يقولن وطودها هي كعلمتكم سرئ سوى نهين بينكم دهين يوبين وسرئ ده موزة وحك سوى نحن نساله كله يا ليتني قومي ذا كنت معهم نحن الراعي ويان احرق محاك خيابك مركب في مركع الراعي ذا وين نعيب هذا الراعي لواحد من غدرنا بوله نحن الراعي يا ليتني كنت معه فأفوز عن لبنان فوزا عاجلا أنا هده. أن حواره هرت سوا لبنان توريق أنا حواره قال يكو والله متقع إيمانك عن لعين آه أدي إيمان ليه ما وصحت يضعف فرها البيضة <سؤال> إلا هلي الليبان ويقهنم منافظين في محيه الليبان كوشي غيان صاهر لهاو ما انت هبه لي وحي من هلين راعي الراحيوة اي ده يا أبو عليه سبحانه وتعالى قدل الله إن الله يؤط باب باب الله نكبن قبه هيان وفرح هيان إلهي بقى إن نعنى ما كانت راحين إلهي بقى الحمد لله يجيخ يا بيو وعدم الله تاسو طيب ماركي صاه الله صاه لي وغنيما وكا وحيق أن ننكلها الدنيا لماذا هي أن يطعنا فأفوزه فوز مجنه قريب فوزك عظيمك هو جنود إلهي روح قريب سبحانه وتعالى مركزه جنوده أميق أنه وحيق أنه حور الله هلو ولئن أصحابكم فضل هضيق عذيشان فضلي غنيمه عذيشان ومن الله إلهي حجز كعط وقالب فكعط كعطان وليسان فوربنا صحيح الشان لا يقول أنه حيضها كعلمتكم سيئة الصبع بينكم يواب بينهم مودة واحد جعائر ايسو ان الكده حينيه لان اسلام الشجرة هي احيانة اسلام كمودة في السيئة ان هتاب ديه واحد جعره وكنه الهي واشي هلك لكم ايجي بتاول ايوه جيوش هينه وقفر حيوه وان فرح سناه واشيه وكنه حسيني بينكم مودة في يا ليتني اسلام وضعي بقليس محانوها يا ليتني منافق الساس وضعي قوام الله الهي كنتم مع ناجيا دوغار فاقوزه فوزن علي اني بان اني بان وي الى يو فلي قاتل حاضريران في سيفيلا الهجله دي الدين صدر فادي دفاع كتاب كيسنبا فاو درران 5000 قوه يشرون في الحياة الحياه هو في سنيه بالاخره انت نش ادونك وقت فقير دون قيمه نفسه او دي انت كدغان اياون حي ربانو ee aakhara helaano idan magalaano ilaahay subxana wa taala oo naxaystow koowno aafii aakhara don wa adoonkiintay iska bixiyan aakhara doonaya booskeed inay gashadaan kuwa had dagaalayeen bo alle subxana wa taala diinta ilaahay difaaceen munaafiqin taaso qariyaan maboon bal في had dagaalamaan fi sabiili illahi hu dagaalamaan watani qabeeli maldonii magacdonii geeshinadoonii حكرهم قتوى كتاب إلهي سبحانه وتعالى حلو في كمائه ساعة وين قصد كثيها يمن قاصر تكون الكلمة الله هي العريضة هو في سبيل الله الذين قوي حده جالمان وفي سبيله وده جالمان يشرون الحياة الدنيا ن نرشق الدنيا يبين يجي ويسكج عليه بالآخرة يبوا جن يبوا وح نصف هذه بديحية مع القول بديحية ويدعى فيه ي فاورا سيئنا نحبتك سوى النقوين محي ربان فده إلهي جنة إلهي وحاولك يشهدون الله الشرق يساسي ربان ومن روح يقاتل دير في سبيل الله يروح يقول دير الله بعلاه كريمة الله وفيقتل لديله او يغرب اما يساو غارب النقوين فسوف دب نوتيه سيندونا أجرا عظيما أجل وين بان سيندونا اللي بجيروه وما لكم حايدا قلنا لا تقاتلون في سبيل الله الهي يدين دي سألوا يقول دليل لا دين والمستضع فينا من حيث يقول دليل لا دين من حيث يقول دليل لا دين سألسوا لهيدان ووصوا فقر لهيدان أخو عبد العصادة هوا قارضة كله يسجروا من الناس الجائر ساقها والنساء الضمرها والولدان عرورها هوا اللي دينا كواسة يقولون له ربنا أصبق أنه أخرجنا لنقبسة من, من هذه القرية مجالاتنا أضالي بها لأي قارضة جينو وجعلنا النية من لدنه اكثر ولايه الى يوم امور تنى توليها شيخ نور ونغنا الى الله تعالى نوى سمي وجعلنا النية من لدنه عادله مصيرنا نويه يوم اريد اريد شيخ يا عبد الله انا وامي من المستضعفين سلام بوها سبو يار ايها المسلمين هو يد امر فضله قرائح هو ان كجري الى الله سبحانه وتعالى ده أمر كيسا ويقاتلون الصحاواتي وقوة قصر فرطي ويقر هي وطولن كنا ويري وما لكم معايدا كل عيو لا تقاتلون إله في سبيل الله هذا يجد لله الاله يدين تساكوريال كذا والمستدعثين هي قوة سالسو فاكين الله هيدان الاسو بالبادين هين قوة الله برعيد صلاو من الزجال والنسائي والمدان عهورة الذين قوة سوا يقولون مستدعثين ويقولون له ربنا أخيجنا من هذه القرية المقالة أنا أضارب هذه ضد كذبنا أي قاضي إلى المقالة النقصة وجعلنا ملة ذنكا وليا إلى أكثر ولي النقصة وجعلنا ملة ذنكا نسيرة الذين امنوا ذلك إله رسولك يا كتاب يقاتلون في سبيل الله إله الدين تساي الدفاع هذا هي قرية الكذب ضد الرمسيس وذاك كمُؤمنين والذين كفروا قوة جارضة عنها لا يُؤدّر عليهم يو قاد كانو في سويره تاغوت شيطان وديري شيطان بيدفاعيا ما حيوقد خيسن ايا نو دلكوو ادخيسن ايا نو غاجد يا هراادكا يا رفااد كو ادخيسن ايا نو في در شيطان فقط أولياء الشيطانك هو الشيطانك وليلا وهي الشيطانك هو صوبوحي إن كي هذا الشيطانك الشيطانك هي كي تنسو كان وفعه ضعيفا نتوارده لهم مركا يضبطوا اتماده الله سبحانه وتعالى الله و الله و الأزبار و يعره يهم ده كي دين جيلا نماط كي سنكره إلهي باهين كي دين جيلا إياك أنا الشيطانك مركا يضبطوا اتماده أيها وحدها إني باريروا منكم إني أرى مالا تروني سيدي درد عليكم ilaa yaba idin kana subhana wa ta'ala mar walbay idin la jiro wa alayka kain hadu ilahi la jiro yanṣurkumullahu fala ghaliba lakum marka gaanaadaas ba shaydaanka ya intusuburi ay aqaysa ya had akaysa idan ku qood deeraro iyagoo ku deeraya shaydaan wadadi oo naar galay oo wax ay soo yaan jirin ay deerayaan adigu ilaahi xaddadaa matana jannatkar rajaynay hadee kana nasri walawadaa mid isugu yahay hal qolaal إلا إحدى الحصميين لم يكن أقمده أما هو الشهيد يساير الدشوهد هذا يقول الله لا يقال إلي. أم إليه أما إلهي أقول إلينا كتابك إلهي سبحانه وتعالى يشارع إلهي والدن كمامورة يغرق دونتو ونحن نتربى صدقوا أن ينسبكم الله بعلاي من عنده أو بأيدي إليه أنا مروى الباب أحصى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وغد الرم لعلاج كلمة الله والذين كفروا قوة قالوا يقاتلون في سبيل الضبوط الشيطان ودري القدران الشيطان بالدفاعي فغاتلوا مركلا بأولياء الشيطان هذا كان الشيطان هذا كان ريحا ودريت القدر ري رب أعلمه انك هذا الشيطاني شيطان كأيو دقرت بينته بانت وغسو شاكواسي كان ضعيفا أرمت لميادنه جيد ila ljenna kuu qiraa laham luguuji ku fuu eljeeku gacmiin celi dagaal ka joogii had dagaalameen waafaymo salaata salaad damon toosi iyo zakaat dhihi farma kufti markii la waajiyo ay indho soo halki taalo dagaal ida waawayado faray qonko oo اوه شهده خشي عمسين الهي واعف سنين سيكدنا ما يبضدك واعف سنين قاضا اهو ويتبق ايان الانسان وقال ربنا رب انه لما كتبت نحا اواجيسي علينا بش النظر القيتها لدقالك لو لا اخرت انا نحا دبنه فدوه يدقالك اواجيبنتيسه الى اجان قريب متير ولو ان يرهايو haddara aro no dalatayo hadeeran guriyad dhisanayo hadeeran wax u kheelayo waka wahan ka tagaynaayo wixii qalqamayn ila waxa hadii u dhaw intan bal kontan iyo wa ta'ala ma dibn hadii duweeyay ilaahay Ilaahay wuxuu yoo qul waxa kalaa ka nooca ku tirada mata'idiy nolosha adduunku ilaahi ruuha ka caafiye sadiga ee amarka ilaahi ilaaliyee wuxuu rubi karayna ka fogaaday waxa uu qeybana qaraaw oo laga bukoonay oo laga dhimeenino laga gaboobino la oomino laga gaajoonino aan lacayisino waxa soo la aqoonim ma ahan sabab xarar gawayr qasaya guur aadada saay kuwa ka gacanta halka ku yeelay oo ilaahi uu kuugu tagay xorleeyba markii uu kuweymay waxa uu قل ما تعود يا قليل ولا آخرته خير لما لست وراء تظلمون فتيلا قدر فتيل لين ويسمه هي لين قبل المهي وعصفقتان فتيل فتيل قصام ريح واتمرت جيش على حورك كجرو مشد العصر مش يرنا كان صام ريح قت米尔 كنا وحبك وين اتمرت بنصر فتيل كنا ومشى فوجيحن وياي قط على جرا إن لا خير خصميس وعي الله وحده نعوذ برحمة سماه وتعالى ضد ضد waxaan مركي وح عن جوين لا عن وين مركي ضبط التمام ضبط سيد دب السكوت دكانه أو يوم رجع هذا دماؤه يوم روح إلهي سبحانه وتعالى قدرين إنه لن توري قدامه هاي هذا كمان يالجر دق الجر آه هذي يمارن بعد كل عجل إلهي سبحانه وتعالى دوس القرآن وكل ما هاي سين خالد نوريك وسمرك إن oo jirkayo meel aynad wax ku dhicin mabaleef ama waran ama felaar meel ay ku dhicin ma hadana sida awrkibaan dhamaanay fulayada ilaahay indhmooda masiixii waaki markaa raawu saaqoonay waa waay wixii aan helay meel dadna maxay u caralayaan wadaaalka uga halayaan waa dhamaanay saaq alam taramiyadan ogayn ila al-ladhina kuwi qilaallahum kufuu aaydi akuntan jiiska la wajiyo orjooga laga xan gaalanaad xun hunka محي واحد ده ma بقول سوين ريا محي موجود ده إن شعائر محي سينو جري محي وقاس وحصيلينه لضبط هذا العين العيوجار ما مركب دبته تمارسه إلى هالشيء وسحاول أكون لي هالشيء دي بس دي بالسوق نتجيهم أول وخبر الى كتاب كيف البر صلاة السكر لكله البعيد نفس النهجاجي ايمان كان ملوحه كترو علم ملوحه كترو وحاجي وح... ديار جرو او استعداد قاصه ايمان يوكا ساسالقولان كوفو ان جاء صلاة واتي زكاة كان صرا ما كتبك بدك لليل الله شرك اولها ان تمش او فرياو قالوا انكم ان في عين لا صرا ما مرك الدجال لقوا جبسي إذا هو يلو فريقهم كار أو منهم دكته كم هذا العين لا يخشونك عبسان أي الناس دكت كعارة لا في الله ليس وعبسان أو عشرة خشي أمسي إلهي بعض صدان إلهي لا يعبسان كم دربي وعارة وعبسان وقالوا حي الدجال سيجوا إلى لطري أو أشيء لي لولا آخر قالوا حي ربنا لما كتب تعرينا القطار إلى يوم ح الدجال لقوا جبسي وعندنا أذن كي وان كتكايناي انا يارنول <سؤال> وانطا ان لا فيس وكذن توق بدا ما نا كعين هدره وخيلاي الى محمدي غدوي لو لا اخرتنا ليما كتبت علينا هذا لا تكم هذا يعني أن مركب الجهات قشام بعض دماني سانة وعلي أينا ما تكونوا الموت الموتكم وذين هلا ياه وذين مرايا ولو كنتم أذا حطام باء في بروجنجوا مشي يلا ولا بري بري أنت صدق بقها أو وضشبه أو تعتقدي البرقي أو البعض كهرطي هذا لحد قشم هذا هو قعف سنة هنا حبلك ووضع مصيبة وما يساني ديار الراعي مثلاً يالدينو بدك قل مهي أو هل كأدي مهي؟ قري قال مسكنا جواه البال كانم قايل سايو ما السرقة القشوة الشوبه هل خس ملكو ويمني وقت يلاي كورسون الله تعالى هل خس ملكو ويمني أينما تكونوا يدركون الموت الموت كويدين يمني وين سرعي ولو كنتم على حطام بيه في بروج يقول يا لهو المشجدة قري الريعي والعتكي حسنة كانوا أنه عاصة خير هلان قول لي هلان إلهي سبحانه وتعالى الإسلام يقولوا هيدا هادي من عند الله إله يبقى وحن نسي وانتو سين نسي هذا يبقى صد عدو هذا يبقى عدو دعو عدو زل عبارت عدو صليلان عدو وكا وحي نفس النحو كل عدو يقول هذه هادي من عندك وحن هادي عدت هذو على الصف كنورها يا صاحبه يني وسان وحن ما دحين وان ما جبن له قلوا حسنا يناير قل حت كلن حسنات اي من عند الله الى في سكه يا حسنات كان الله يا سيئات كان الصاب اوغو سميت درت الله كل من بدا اكو حسنات اي من عند الله لكاء الى وحي وهو لا ياده السومالي ها اولاء القوم قلوا كواسان خا اسبنا لهو لا يكادون عينه يقولوا وين يفقهون إيه فهم بحديث إلهي الدين تشيء من حيث قوم فهملايين إلهي سبحانه وتعالى دين تشيء ما حاكون الله وحوق جل لا إيم أو وحوق فهملايين عقله جل قدر كلاه رميه لا عليه سؤاليس فما لهؤلاء القوم قوا قلابهم حاكون الله ولو قوه هذا لا الله إلا يكادون يفقهون حتى وين هيا ما أصابك وعلي وحي كو اسي او من حسنات خيره فمن الله الى حج وما أصابك من سيئات وحي شر أو كو دعه فمن نفسك انا كسبني فمن نفسك فمن كسب النفس نفس كسبك انت سن سو مره هدي قوله هي كمدهه حتى اجيته ووهو غشاي خير كن وفضل الى سبحانه وتعالى من مضنين إلهي بكاري إلهي سبحانه وتعالى واحد وصلا ومركب كاع ولد يمرو إلهي مخد كذا باهين مرك على سبحانه وتعالى و هي ما عصاك من حصاتك فمن الله وهي هي الشو خيرها هسبته أو خيره إلهي بكاري وفضل له وما أصابك من سيئه و هي كوغدها أو دباتها أو شرها فمن نفسك وكسبك كان كسبكك نفسك هذا هو ارسلناه وان كو ذا راي نبي الله علينا ناس تحصلن حاله وكفى بالله الشهيدة إلهي ومرخاتك وغفرانه أضع إيوه كدينه لها إلهي كمسه ودينه ضفك طيرتك وأحببه بأبنه إلهي بابه وسمحنا وتعالى قرمي سناه رسول طائف من يضع الرسول رسول كالروحي أطاع. فقد أطاعه فقد أطاع الله إلهي وأطاعه رحي النبي الله صلى الله عليه وسلم أطاعه سندي في برطاءه خض إلهه وعفقه بس قد أنت كلام فيها أنه صمع إيوه رسوله صلى الله عليه وسلم سمعين جلي جعلنا وثبنا عودك كنوع السمايو. إلى أن وثب رسول السمين جل ما والسمين كروا إلهي بسمحانا وتعالى أود بلنوع الناقة ومن السمين وإيمانك سينجب به هذا لكن اسكت دب وقشعر واسكعت ضيتو إلهي سبحانه وتعالى والحبيب فقل تعالى الروح ومن تولى روح تعالى رسولك خج السد فما أرسلنا كمع الناس والدين عليهم تشرد حفيدها إلى عرفو إن الطالع سو ألك قال لماذا يا مرافق؟ لماذا يا قلبي بوله؟ ما نكود لنا إنما عليك البلاغ جاسين مبادشاء سريك ويقولون وحيلي المرافقين طاعتهم أمرنا طاعتهم حرينتا النظر وانا قاطعهم مركي كوي مدان ساسل قدائي أمر كالنو وطاعو وعاد مغفراتا وطاعو وانا وحي ادنوش اكتونا قاعدا وانا وحي ادنوش اكتونا قاعدا ساوي أمر كالنو ساسل قدائي لذلك سيئي إلهي وحبه فإذا بلزو مكبحان من عندك عكس هذا بيت ويقرن طائفة كه أو منهم إياه كمذا غير اللذي كي غير كي هادل كي غير كي تقول أي رحيد هادل كفرطة كالليانو ها عشنتانو ها طاعف ميدانا يبا يقعد ليانو وهيدا هيان وان عاشنو والله إلهي باه يكتب ma ما يبيتون وحا يقرن ايانو وحيبارين ايانو ايه قلب ايه قوه ايستان ايه هبين كب... كبريان اله بقري فاعرض عنهم كسي جيسة قوه واحد ايه الله سبحانه وتعالى ايه قانتا اوفي نيم هذا الكريه قردك على فاعلم عنهم كجس جيس وتوكل على الله الشرق وضانا اله ترسارو اله ترسارو اله بقعد بسعي سبحانه وتعالى منافقين ايه وحي وضان ايه قارب وكافى بالله إلهي بحقه فلن روح من كه ونقول له سبحانه ووكرلا حفظنا إلهي بحق حفظنا كوا إلهنا كوا كإلهنا هذو إلهي سبحانه وتعالى كهرنا ويقولون وحي ليه منافقين طاعات أم هنا طاعتهم أمر بحان من عندك هذا بين ويدبر بين ويقارن لو ضوا وحي oy ku shareeyaan oo ku sheekaysanayaan qarsanaya faayfadan ku caawinayo qaamila qeylada taqo wixii ay hortaadan ka tiri waxaan ahayn xaqiiqada ku shareeyaan oo ku sheekaysanayaan oo idbarayaan oo maamulayaan inay ku caawiyaan ay ku jayo san oo gabadha la jiraan oo warkaan oo waka ay wax ay fartay oo oo والله با يقتل قريه ما يبيتونه وحي قريني قرينين واه قرينيان اي برينيان الله سبحانه وتعالى قال يفارد عنهم وتوكل على الله انت كتجي جيست تقود واحد دباتا او غيسان حدانا الله سبحانه وتعالى خلاص صار هاجي دا علمك iyo xoogaa iyo xeeshaadi وكفى بالله هددا صايش كفى بالله وكيل الله واكف حذيني او كوغه فين حذين وينو شرك وكا حذيو افلا يتدبرون القران, القرآن كهوص قران كهو سمفيريا ميا ابو عليه وسلم هو استقام انكار وانتا قران كوي مقليا اني كدح جيرانو اركيان رسول الله صلى الله عليه اخنا يي وكتاب جو انت دوشا لو اخنا كمين عليه سبحانه قرآن قم يكتر دبوران معانيه سمي طلب يكسي دايان عفر صدان ولو كان الله من عند غير الله إله غيتي أكتس هذا القرآن الله لو وجه دوه هيره فيه قرآن كدهي اختلافا كثيرا اسخلاف بلوم وكوال الله ضدق ضدق السقوح لا يقول له مارم بيسكوه لي مادنة اسخلافة جاءو ان شاء الله يقول ما انتهيه وكلفه قاده وحراء يقول سؤمن كرم الكتاب كيسنا انت لقى آية الخ عالوا إس كقدر مالا إس كخلافيا هو أحوال جاهي له إلهي ممثلك قليلا مالا ليعكر ساء الله الشهيوي هو أسره ما إيام إسم خلافه هو إسم ابنية وقرآه مالكبورانك وفهي السلام يا ابو الله سبحانه وتعالى وحو الشهيقي سده وياهي سده أم عيني سده قلب أقلي سده أسوى فقسي سوى قيبتي قيبتك قره ورميني ولو كان من عند غير الله هذا كتاب كان لهارو كيمل لها, لها إلى غيب عذارين لوجدوا فيها اختلافا كثيرا وإذا جاء أمرك ويا أمر أمر خير هو أو من الأمن خيرها وصلين تبجوا ليستوى وحاسد دعاء وصار مركله أول خوفي أنا على سبلك ووضع دعاء وصار دعاء وصار مركله أول خوفي أنا على سبلك ووضع دعاء وصار دعاء هدي عليل لهاين وحاء مغران وأم أمنجها أم خافها إلى الرسول هذول عليل لهاين وإلى ويلأ ويلأ الأمر قوة عرمضة أو بكر يا عمر يا وكاس يقوى هذول عليل لهاين وؤمن فيها كمده لحليمه ويقان لهاين الذين كور يقان لهاين يستنبتون والله صباح يخبرك حقيقة وؤمن فيها كمده هدي أو بكر يا عمر يا ذيل لهاين كور حابس وكاس أو إنه واحد يسقف فين يبون حجج سو جن إلهي سبحانه وتعالى حجج سو جن لهاي أو قوة استنباط القصة من يلصق أي سو لهاي نروح ونبغصنى وروى لفضل الله عليكم هدو سجين فضل إلهي waddishina u يا waraxmatu adayn jiray hadduu ilaahay rasuulka idiin soo dileen salaalaha rasuul adduu ilaahay kitaabka idiin soo deeyay wax walba oo khaldan idin ka tobanay wax walba oo qeyra idin sheegay la tabac too shaydaanaba saacilayad ila qaliilan muujiyid shaydaan baad wa saacilayad in baalah subhaanahu ilaahay subhaanahu ta'aala aayadan dad ha ku soo deysaa haa وآ عام والروح الساسة السمية ونن أو أقوى نن بعام فيهم مركب إلهي بسم الله وتعالى الله هو إلى أودي إذا ذاك مسلمين تا واحد مغانا نن بيسك قادم آ وحاب الروح أشارة قوف نن برسول صلى الله عليه وسلم أي حدثة بكل ما صنع إنه كل شيء كيابوس المغراة علوم واحد مغشول هذا سك قاعته شر كاسة وقوف نن برسول وركعته وسب ni waqala rasul في sallallahu alayhi wa sallam oo kale sanjiri waxa la yiri waxa ay yiri waka horta weeyo roobso hadda wax ma qasho waxa sa dhacay wakaaso iskool sanada markiba la caray oo هذا الكلام ده من بحيرة حنكة يروح هل كان لقدي الله عيني أو هل كان لجيني أو سن كان لقدي الله عيني أو هل كان waa weeydiir rasuulka markay haweenkiisa waxa dhamaale wax yar badan borsoorka ayan weeydiin waa qowaar warkayna rubin ee beenta raba wiye rasuulka salaadaha wuxuu sabu uduntisa ugaajiyay waqtiga hadda waana qoraal soo furay waxa waxa sharagu filan in wixii noqon doona sheekadu koobusan waarto war oo walbaasiiday oo islaaciya balaahi iyo baahi iyo xorriiyad iyo jamhu amru markuu yimaado man al-amn oo ولو ردوا الي هذه ايلا هاين وركا انت ولي ان الى الرسول هذو ايلا هاين ولي لا ولي الامر قوه علم لا هذه امنهم ايا كاميده لعلي وي اوغان لا هاين وركا الذين كل كوغان لا هاين يستن بدونهم لا صدخايا وركا حقيقتين اومهم ايا كاميده هو ده رغا ولا فضل الله عليكم هذ الفضل والاي الى ادشينه ويال جل كتابك هذ سن ايلا اني سودهين ورحمة حريصة على الرسول كلا ينصو على هدوء الدين الله عز وجل شهدان إلى قيام نبي الله محمد دير في سبيل الله إلى الدين تسئ الدفاع على قدر لا تكلف إلا نقض هذا حتى لك كل جواب الله سبحانه وتعالى سان الرسول كان في رجل يمحو كل هذا معك عجيب كأذن راح وان تجعله حتى تنفرد صارق إلا كل جواب نقض أما إلا لقنت إقبال كل حتى عد كل وان أي رسول الله فقهت في سبيل الله راتق الله لنا عد كلا الله واجب الصار هذا هذا عد كله وإذا أديه ويجي وجر كسرى راتق الله فك وحرد المومي راتق مومي تاني جعله يسيء وكبر جاد فذبيس وشك قوموا إلى جنة عرضها سوا رسول الكلاي استح روح سوا سيد علينا وكدر جن الجلي من قاتل من رجل المسلمين فوقة ناقة وجاء له الجن جنا هل مقام الرجل في الصرف خير له من عبادة الستين سنة. الباني الحديثة وصل عيوب. إن استهلت صفقة جعل ظهر طالك كريه. دجال من هذا الجيل. فهيك آخر بنت أبي الرسول. ليه لم سنة عبادة؟ ليه لم سنة عبادة سنة؟ ده؟ ده مارك رسول كان صلى الله عليه وسلم لأمر كهذا وقاعد مرحوح عن أشلاء عيوب وحرد المؤمنين. خير ضوئي ذكر ضبل من خيرك الجعل بر تساق وبق بقى كان. هذي هنا كل جوابه ربوسارة ووادي بكل ربوسارة الله إلى يلحقه أي كف إنه عيني بأس الذين كوي ضجال خذ الكفرة إلى يبغى كل تحت راقه وإلا يدري إلى يبغى سبحانه وتعالى قوة كافر اللانه أي كف إنه عيني وإله يلحقه كويه بأس الذين كوي ضجال خذ حق الضجال إله لا ضجالا فوق و أشدد تنكيرا حق عقابته روح إلهي عقابي و أحق عقابه أقولوا الإلهي مرس محنوك إلهي عقابتا كمان قالك إلهي قالك عدوا لدك الله يسعوا بعض قانين أشد بأسا و أشد تنكيرا عقاب من يشفع شفاعة حسن روحي شفاعة لي ماذا حسنة روح يقول يقول يرجيه روح يسكع فيه دينت كدفه عقابته كده إسكسه أهمانته وكشفاعة لي يكون له نصيب منها ش... أستانكا و روحها عثيئة شفاعة الروحها و أستنى الروحها نصير كي سكره بالله سبحانه وتعالى أجر بضم بدهرس أجر عذوك ربض وعن يشفع الشفاعة تنسيئ روح يرقسون روح العقاب اللي قولها وحد اللي قولها ومعلك هل يا خمردي وعبي وكاف هل يقدي ووزنيس هل يقدي ووتوب منه هل يقدي روح ايقدي لها لك ودهور استكتوي شفاعة يكون له كثل منه وهو هري يا كيف لي نصيب أيضا أو منها أكملها شفاعري ارجع يا فمي وكان الله إلهي يرفع على كل شيء شيء كث كل مقيتا حفيرة مقيتا شهيدا مقيتا لقطة دير أنت والله فسرها بلال نعباس فسر حنور الرسول فسر الله عنه أيام الرسول فسره وكان الله إلهي يرفع على كل شيء مقيتا متحذسون وهو الباله ذي الحديث سبحان وتعالى وإذا حييتم ما كلهن سلام بالتحيه السلام حيوا والسلامه باحسن منها كل السلام من عليكم يا الغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد كونك تنيل صدى اجب رسول الله ورسوله ماشي كاسي السلام عليكم كلي اي وساوي تون كلي هلي فحيوا باحسنها طاس فوردوها انت كوير وواجب عليك هو دو. السلام السلام ردوها أدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسرائيل لوحقي إعلاموا وجرؤوا هنا السلام عليكم وعليكم السلام أتري علموا او ردوها إن الله كان على كل شيء حساب إلهي سبحانه وتعالى وشيء ورب كان حسابه شيء ورب سبحانه وتعالى إله بحسابه الله وإله لا إله, إله حقه إلهي حقه إلا حق رب عبود عيس حق طيمد إلا هو استجمويا كري عيس حق طيمد وروح عبود جنة جلني روح إكستانا عذاب جلني لا يجمعناكم ويدم خل من إلى يوم القيامة في يوم القيامة مارن بقيامة أي إلى حدك السكان يوم من آدم إلا كانوا قدمين لا ريب فيه مارن بقيامة عشاك مارب إنه مارن كاسد جراداتك أرض ومن سذبه يا كرم من الله إله حجت حديثا حجش وركه ورك إلى وركه كرنسان إله ساس الشارع عدم عد به ويدين وقال سبحانه وتعالى ساقر ما هو مارن كل والله أعلم